كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم اِمْتَعُوا بِخَلَاقِهِ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِ وَقُضِيَ كَمَا قَضَى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 اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ 114. يحبون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 115. أولئك سيرحمهم الله 116. إن الله عزيز حكيم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 وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم